الحمد لله ربي يا مالذي الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد ادنا الصراط المستقيم صراط السديق أكام عليهم غير السلام الرحمن الرحيم عما يتساءلون على الحباء العظيم الذين فيهم ندكون كتلا سيعلمون ثم كتلا سيعلمون ألم نجعل والله ما كنت وجعلنا وجعل من وجعلنا لذا سو جعل من نهار مرشا وجعل من هو فقصر كان من مغفى يوم الوقف في الصور فتاترن أفواجا وفضح السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال, وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم مكانا لرصابا من الطاب 국민 o bu رب <تصفيق> السماء <تصفيق> <تصفيق> ينظر المرء ما قدمت يدا